وأن يجعلنا ممن يقومها ويقوم رمضان ايمانا واحتسابا نسال الله ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر اعمالنا وان يغفر لنا تقصيرنا وان لا يخرجنا من رمضان الا وقد غفر لنا ذنوبنا ايها الاخوه الكرام لازال الحديث موصولا مع كعب بن مالك رضي الله عنه و حديث تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكلان آخر ما ذكرناه من كلامه رضي الله عنه أنه قال لكني سألتهم هل وقع مثل الذي وقع لي لأحد من الناس فقالوا هلال ابن أمية ومرارة ابن الرabi. قال فذكروا لي. رجلين شاهدا بدرا لي فيهما اسوه فمضيت خلاص استعان بالله ويصبر له فيهما اسوه قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف ما يزيد على ثمانين شخص لكن هؤلاء الثلاثه لهم تربية إيمانية خاصة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثه من بيني من تخلف قال فتغير لنا الناس حتى تنكرت نفسي في الارض فما هي بالأرض التي أعرفها؟ أنا أقسم بالله غير حانث إن شاء الله أن من أعظم الأمور التي ينصلح بها حال الأمة أن ترجع بحياة هؤلاء. دراسه وتدبرا وتاملا واقتداء وتاسى كل جانب من جوانب حياه الصحابه تعامل الصحابه مع العباده مع المعصيه تعامل الصحابه في البيع والشراء في مع الزودات ولا مع الابناء في السلم في الحرب في الحزن في الفرق في كل شيء هم من جعلهم الله قدوه للأمة من بعدهم قال فتغير لنا الناس بكلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل مجتمع مجتمع ما اقول اسره ولا شارع ولا حق. مجتمع كامل بكلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان منهج ليس خاص بهذه الواقعه لا منهج كما تعرف ذلك في حياتهم رضي الله عنه قال فتغير لنا الناس حتى تنكرت نفسي في الأرض فليست بالأرض التي أعرفها كأنه في بلد لا يعرفه, لا يعرفه فيها أحد حتى لو كان في بلد غريب وكان يلقي السلام كانوا يردوا عليه لكن لا أغرب من ذلك فما هي بالأرض التي أعرف حتى القرآن يعني يصور ذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض شوف الأرض التي استوعبت مليارات البشر على جزء لا يمثل شيئا من مساحتها ضاقت على هؤلاء الثلاثة تخيل هذه التربية هؤلاء صنعهم الله على عينه ورباهم بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ضاقت عليهم على ثلاثة الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم هذا منهج إن لما يقال أمر رسول الله نهى رسول المجتمع يلتزم هؤلاء حق لهم أن يسودوا وأن يرفعهم الله وأن ينصرهم وأن تكون لهم العزة وأن يكون لهم التأييد والسند والتسديد من الله جل وعلا هؤلاء عظموا القرآن والتزموا فعلا بالقرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيره من أمره فيش اختيار فيش اختيار إذا أمر الله بأمر إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا هؤلاء عاشوا هذا المنهج واقع عملي قال فتغير لنا الناس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامه تغير القريب والبعيد التزم الكل بكلام رسول الله حتى أقرب الناس قتاده ابن عمه أقرب الناس يسألوا ويكلموا فلا يرد تغير لنا نس هذا الذي رفعوا التزموا بالقرآن فعلا التزموا بمنهج القرآن إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إذا نهى عن شيء الكل يلتزم لا مجال للاخذ والردوة التفلت والتبديل والتغيير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمره كان الحج تمتع أو إفراد أو قران والثلاثة جائزة جمهور العلماء عليهم أن التمتع فيما بين العمرة إلى الحج أفضل الأنساك الثلاثة عبد الله ابن عباس رأى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رفقاً بأصحابه قال لولا اني سقت الهدي لجعلته عمره ان تحلل ويتمتعت فيما بين الحج إلى العمرة وأمرهم أن يتحللوا أن يتمتعوا وظل على إحرامي لانه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الله ابن عباس عنده أن رسول الله أمر خلاص فكان يفتي رضي الله عنهما بوجوب التمتع فيما بين العمر إلى الحج وكما قلت الأنساك الثلاثة جائزة والجمهور وأكثر العلماء على أن التمتع أفضل وإن كانت الثلاثة جائزة جاءه رجلا يقولان كيف تفتي بوجوب ذلك وأبو بكر وعمر كانا يريان بخلافه قال يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولان قال أبو بكر وعمر قال رسول الله خلاص ما يوضع في مقابلها قول لقائل هذا منهجهم مش في قصة كعب رضي الله لا في حياتهم في كل حياتهم البراء رضي الله عنه ابن عازب قال لما قدم نفس المدينة مكث ستة عشر أو سبعة عشر شهرا يصلي إلى بيت المقدس وهو يحب أن يوجه إلى الكعبة نسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى عاجلا الغير آجل قال فنزل الأمر بتحويل القبلة قال وصلنا رجل عصر مع المسلم. ثم أدرك قومه يصلون ما بلغهم الخبر فقام الرجل وقال أشهد اني صليت العسر مع رسول الله وقد وجه للكعبة فقال الرجل فأحلف بالله أنهم استداروا في صلاتهم هذا الذي رفعهم الله به عبد الله ابن مسعود كما عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر يوم الجمعه وقال لأصحابه اجلس عبد الله بن مسعود خارج المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس جلس في مكانه حتى راه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا ابن مسعود علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى فتح خيبر الفذ على رسلك وامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم قال امضي لما أمرت حتى يفتح الله على يديك ولا تلتفت فلأن يهدي الله بك رجلا أخير لك من حمر النعم. <تصفيق> امضي ولا تلتفت ما تنشغلش بأي شيء حتى يفتح الله على يديك هي معناه لكن مضى علي رضي كم خطوه كذا ثم قال وظهره لرسول الله لا يلتفت طب لا تلتفت معناها لا تنشغل لا هي بكل المعاني قال يا رسول الله الى ما ادعو القوم ابدا معهم به طيب هو لا تلتفت يعني لا تنشغل لا. هؤلاء ما عرفوا ذلك لا تلتفت بلا تلتفت امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لا يلتفت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يرى فتى صغير يلقي بالحصى يا ابن اخي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انها لا تقتل صيدا ولا تنكع عدوا لكنها تفقا العين وتكسر السن انتهى بعد اكثر من يوم راه يعود اقول لك نهى عن ذلك رسول الله وتعود والله لا كلمتك ابدا وما كلمه حتى نت ك... كعب رضي الله عنه يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف فتغير الناس حتى تنكرت نفسي في الارض فما هي بالارض التي اعرفها لما المجتمع يجتمع على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج القرآن يكون اهلا لنصرة الله نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يجعلنا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا للخير أقول قولي هذا أستغفر الله عليكم.